فالو يا الحبيبه سلمي اني باكيت على فراقك رقيك كيف كلامي لم توسيني الايام صوتك عندما ناديتني فصابت تولا وقعت عن أرض تباد وعن ربا سعدت قرون في ظلال الأنجم في ظلال ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس الموعود الشمس تناديك تعالي لمكانك في الأرض وعودي